بسم الله الرحمن الرحيم فالعاديات قد حن فالنوريات قد حن فالنوريات خرحة فرثنا به نقطع فرسقنا به جمعة إن الإنسان يرضيه لك لَهُ لِحُبِّ الْخَيْلِ لَشَدِيدٌ فَلَا تَعْلَمُ إِذَا ذُرَى وَمَا مَا إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ